بيت النبي. العلماني. يقول النبي رجل العلماني ا ل إ س ل ا م إ ذ ا حكم كيف سيحتوي التعدديات كيف سيحتوي غير المسلمين أ ج ا ب الاستاذ ولم يكن و جوابه شاف ب ا ل ن س ب ة لي ل أ ن ه عادي ومرت في تاريخ ا ل إ س ل ا م غير المسلمين ا ل إ س ل ا م لا ي ك ر ه الناس على تغيير دينهم كلام سطحي سطحي جدا بيت القصيد كانوا يركزون على م س أ ل ة هل يسمح ا ل إ س ل ا م لغير المسلمين أ ن يشاركوا في نظام الحكم م الإسلام كان التوقف والخيرة ا ا حلقة ل ل بدون في بفرغ إ س مما جلطنا وجلط كل مسلم أ ن ا ل إ س ل ا م ي ي ن حين نجحوا في الانتخابات لم يكن عندهم اعداد برنامج إ س ل ا م ي يفهمون به غيرهم قبل أ ن نتقدم الى أ ي موضوع يجب أ ن ي ع د له العده فكان رد ذلك العلماني ب أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة أ و س ع و أ ش م ل ل أ ن ه ا تسمح ب م ش ا ر ك ة للجميع ا ل إ س ل ا م لا يسمح ويسمي غيره الذميين كان يجب ان يكون الجواب ومن نص ا ل ق ر آ ن الكريم ان الحكم الا لله ليس المسلم الذي يحكم الذي يحكم شرع الله ان الحكم الا لله اخذ يقارن بين النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة ذلك العلمانيه ا ل ت ز ا ن ي ه ما ادري مسموع يقارن بين نصوص ا ل ق ر آ ن وقوانين البشر في ا ل ع ل م ا ن ي ة حتى تجرا فقال فهمي وتصوري وليتني كنت أ ج ل س معه م ل أ ر ي د فهمه وتصوره هذا النوع لا ينفع معه الحديث ينفع معه الضرب بالمدارس يقول ب أ ن النص ا ل ق ر آ ن ي عندما كان قبل أ ن يوحى إ ل ى النبي هو نص ق ر آ ن ي هو نص رباني إ ل ه ي ولكن عندما نزل من السماء ستره ا م ن ت ه ى إ ل ى سماء الدنيا ثم أخذ ينجم تنجيناً إلى النبي. ثم تلقفه ن ج ي ا إ ى النبي ل ثم ت النبي وتلاه ويقول النبي ويقر بذلك ولكنه يقارن بين ا ل ع ل م ا ن ي ة وغير العلمانيه ة دولة يريد العلمانية مدنية الدين لله والوطن、للجميع. ويحتج والوطن هكذا كان مجتمع النبي في المدينة الدين للجميع بذلك لله للجميع أنه مجتمع في خلى النصارى ي ه و د وخلّ ل ا خلى المنافقين ا لوطن ل ل ج م ي ع لذلك يجب أ ن يشاركوا بالحكم حاكمين ومحكمين فقال أ ن ا ل ق ر آ ن عندما يتنزل ويتلقف ه النبي ثم ي د ل يصبح نصا بشريا أ و ل كان نص ق ر آ ن ي رباني بعدين صار نص بشري بعدين تدخل عليه الاجتهادات فيصبح ك أ ي قانون ويصبح لهذا في دوله م س ل ة ه طاعه كارثه ش و ر ب ش و ر ب حسبنا الله ونعم الوكيل ان الحكم إ ل ا لله حتى المسلم الذي يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم إ ذ ا لم يكن أ ه ل ا للعلم والتقوى لا يجوز له أ ن يحكم انتم اظنوا ل ان امير المؤمنين هو الحاكم في ا ل إ س ل ا م لا هو الذي يدير الحكم الحاكم القاضي كان يحكم على أ م ي ر المؤمنين وغيره وليست عنا ا ل ب ع ي د ة أ ي عن المسلمين ق ض ي ة أ م ي ر المؤمنين علي بن ابي طالب وقد اختصم مع يهودي في بدع له أ س ق ط ه ا اليهودي والتقصها ودعا انها له من ا ل رحل علي بن ابي طالب و ر م ا طالبه ا علي قال هذه بدع ولم يستطع علي بن أ ب ي طالب وهو امير للمؤمنين في العراق أ ن ي أ خ ذ ه ا بدون حكم القاضي فلما رفع ا ل أ م ر للقاضي طلب القاضي من علي بن أ ب ي طالب أ و ل ا أ م ي ر للمؤمنين في ا ل ن ا ح ي ة ا ل ح س ي ة في س ا ع ة الوقت أ م ي ر للمؤمنين و إ ذ ا رجعنا إ ل ى الوراء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د العشر المحشرين ل ل ج ن ة أ و ل من أ س ل م من الفتيان امتيازات لعلي يعجز الواصل عن عبدها قال له القاضي قم يا أ م ي ر المؤمنين وقف الى جوار خصمك مش أ م ي ر المؤمنين ي عبد السدر ا ل ي ه و د ي انا قف فوقف علي بن أ ب ي طالب أ م ي ر المؤمنين واليهودي ج ن ب إ ل ى جنب أ م ا م القاضي هذا هو الاسلام كيف ادعاءات بحقوق ا ل إ ن س ا ن و ا ل ت ع د د ي ة و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة سيعلم الجميع أ ي منقلب ينقلبون طول ب ا طول ب ا ل ي ديمقراطيه لو بل طول بالك ص ح ا ب ا ل ت ع د د ي ة طول بالك واصحاب الاديان ا ل س م ا و ي ة طول ب ا ترونه بعيدا ونراه قريب وقريب جدا وعندها سيعلم الذين ظلموا اي منقلب من قلبه من يقف أ م ي ر المؤمنين ا جانب يهودي القضاء واحد هل لديك ب ي ن ة يا أ م ي ر المؤمنين ب ا ل ع ب س ش و ا ل ب ي ن ه هل لديك شهود انك اسقطه لا نفيش هل لديك ب ي ن ة يا يهودي قال ل ا هل لديك شهود نعم محظر عشرة م ن ج م يقول لك ان ا ت ح د ث عن المسلمين و ا ح د و ر ح ر عشرة ش كم ا ق و ا خ م س ة م ي ن من ج م ا ع ل م س ل م ي ن ي و ا ل ا باك ا س ت ت ع ر ل م ي ن والمسلمين قاضي و ا ف ت ر ا وإعداد ل ش ه ولكنه و د قال يا أ م ي ر ا ل م ؤ م ن ي ن والله إ ن ي لا أ ش ك في صدقك و أ ع ل م يقينا أ ن ه ا ذره ما كنت لتفتري ولكني ا أ م ي ر المؤمنين لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ض ي بغير شرع الله سمعتم س م ع ت يا مؤمنين ونجاح على ا ل ب ع ي د سمعتم لاولاد الكلب اصحاب التعدديه اصحاب الديمقراطيه اصحاب الافتراءات على ا ل إ س ل ا م لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ض ي بغير شرع الله نحن اما ش ب م ز ج ا بينه ز ي من الإسلام ل واما ل ر و و س ء زي اليوم قصرنا جبعة شهود ا خايزين ن ليت قال لا أستطيع أن أقضي لا الله إما أستطيع أن بغير بينة شرع إ م ا ش و أ ن ت لم تقدم و ا ح د ة منه ولكن خصمك قد قدم الشهود ف إ ن قضيت لك تجاوزت الشرع أ ق ض ي له ولك الله يا أ م ي ر المؤمنين فقضى بالذرع ليهودي وخرج أ م ي ر المؤمنين وهو يرى ذرعه ويعلم أ ن ه ا م س ل و ق ة وهو أ م ي ر ا ل م ؤ م ن ي ن لا يملك ل أ ن شرع الله ي ح ك م لا يملك أ ن ي أ خ ذ ه ا من يهودي مش يسجل ي ا ل م و ن لا يملك أ ن ي أ خ ذ ه ا هذا هو إ س ل ا م ن ا مش ا ل م س ل م ي ن بحكموش بحكم محدش بيحكم الا الكتاب و ا ل س ن ة شرع الله ولان ا س ن ة م أخذ بأمر م النبي ل رسولة ه وما فاخذوا وما آتاكم ه م عن ولأن ن ذلك ا مش بشر عادي وما ي ل ط ف عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى أ ت ق ا ر ن و ن أ ف ك ا ر ك م يا ح ث ا ل ة المجتمع ب أ ف ك ا ر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعاته ا ل م ح م ي ة ا ل م ن ز ه ة ا ل م ؤ ي د ة بوحي السماء هذا هو الاسلام ا ر أ ي ت م وفد الجدل ب م ا ذ ا حسن ولكن سيقول قائل تدعون اليوم أ ن نباهلهم لا ندعو الجميع إ ل ى الصبر إ ل ى الصبر و أ ن ي ف ه م أ ن الدعاه والجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل شيء و ا ل إ س ل ا م إ ذ ا حكم شيء آ خ ر لا ت ح م ل أ خ ط ا ء الدعاه والعلماء و ا ل ج م ا ح ة الاسلاميه للاسلام ككتاب وسنه إن غدا لناظره قريب قال تعالى ترونه بعيدا قال ما زلنا نواصل حديثنا عن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم راجينا الله تعالى أ ن يرزقنا جميعا حسن ا ل ت أ س ي به في القول والعمل وقد أ م ض ي ن ا بضع خطب ونحن نتكلم عن عام الوفود ولازلنا في عام الوفود مع نبوءتين جديدتين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 عن ن ب و ء ة ع ظ ي م ة تكشف في الوفد الاول شره وسوءه وتتحقق بعد ايام وسنوات من حياته صلى الله عليه وسلم وللوفد الثاني ن ب و ء ة تسبق الوفد يعطيها درسا لاصحابه وتبقى معالمها الى ايامنا التي م ا ي ش اما الوفد الاول حتى نختم باليمن والحسنى فنترك ن ب و ء ة الخير و ا ل ب ر ك ة هي الحديث الثاني و ن ب د أ ب ا ل ن ب و ء ة الاولى وفد يقبل عليه من ا ل ي م ا م ة اسمهم وفد بني ح ن ي ف ة وفد بني حنيفة بني هذا الوفد معهم رجل سيد فيهم كان يتكهن ويسجع لهم من السجع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 وقومه لم يقابلوا النبي بعد ولا أ ح د من أ ه ل ا ل م د ي ن ة خالطهم فلما وصل الوفد أ ق ب ل إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أ ص ح ا ب ه و ل ل م ر ة ا ل أ و ل ى يلاحظ ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي ي س ت ح ب معه شيئا لم يكن ي س ت ح ب عمد الى جريد من نخيل في ر أ س ه خ و ص ة يعني و ر ق ة و ا ح د ة وحملها بيده هكذا و أ ق ب ل إ ل ى الوفد حتى إ ذ ا وقف عليهم فسلم عليهم ورحب بهم و أ ر ا د أ ن يتكلم صاحبهم مسيلمه بن حبيب ل أ ن ه السيد المطاع فيهم ما راعهم إ ل ا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له ابتداء اي قبل أ ن ي ب د أ م س ي ل م ة الحديث يبتدئه النبي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 لو س أ ل ت ن ي هذه ا ل ق ط ع ة من الخوص ما أ ع ط ي ت ك ه ا أ ي لا أ ع ط ي ك اياها و إ ن ي لاراك الذي أ ر ي ت ه في نومي ولن تعدو امر الله فيك موقف غريب لدى كل ا ل ص ح ا ب ة ولدى القوم الذين صاحبوا م س ي ل م ة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 فتقول أ ر ي د وفي درس الثلاثاء قبل يومين كان لنا حديث مفصل لمن حضروه وقد لا يقل عددا عن الحاضرين عن الرؤيا في ا ل إ س ل ا م لا داعي ل إ ع ا د ة هذا التفصيل فقال أ ر ي د في ن و م ي أ ن في يدي سوارين من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على رجال أ م ت ه لبس الذهب فكيف يكون في يده سوارين من ذهب ف أ ه م ن ي ش أ ن ه م ا يقول النبي أ ي تميت وانغميت من ش أ ن هذين السوارين شو أ ص ب ح فيهم يحمل يده سوارين من ذهب قال ف أ و ح ى الله إ ل ي ان ف خ ه م انفخ أي عليهما فنفختهما فطارا قال ا ل ص ح ا ب ة فلم اولتها أ يا رسول الله قال أ و ل ت ه ا بكذابين يخرجان من بعدي كل يدعي ا ل ن ب و ة سيهلكه الله وهذا أ ح د ه م ا و أ ش ا ر إ ل ى مسيلمه ة ذ ا ولقد ا اثنين ح د من كان الكذابان م س ي ل م ة من بني ح ن ي ف ة في ا ل ي م ا م ة و ا ل أ س و د العنسي صاحب ص ن ع ورغم ما س م ع ذلك الخاسر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 من م س ي ل م رسول الله إ ل ى محمد رسول الله لم يصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويخبر النبي أ ن ه قد اوحي إ ل ي ك و أ ش ر ك ت معك الله أ ش ر ك ن ي في ا ل أ م ر ولنا نصف ا ل أ ر ض ولكن م ص ف ه ا ولكن قريشا قوم يعتدون فلما قرا الكتاب على رسول الله وكلكم يعلم أ ن نبينا ا ل أ م ي لا ي ق ر أ ولا يكتب ولكنه أ س ت ا ذ العالمين من علويه وسفله فلما قرا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يثير غضبا هذا ا ا ل ك ت بل ب يدل على س خ ا ف ة وتحقيق نبوءه ف ئ ان واحد ضحك النبي والتفت إ ل ى الرجلين ا ل ل ذ ي ن يحملان الكتاب قال فماذا تقولان أ ن ت م ا قال نقول كما يقول صاحبنا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 إ ل ى م س ي ل م ة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أ م ا بعد فان إ ن ل لله أ ر يورثها ض م ي ش الارض ء من عباده ا و ع ق للمتقين السياق ب بعض ة الآية من من هذا س 128 و ة العرف ا ل ر إن أ لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وبقي هذا الشقي راكبا راسه مدعيا النبوه وحمل قومه او بعضهم على الرده بعد وفاه النبي الى ان سير له الصديق رضي الله عنه وارضاه جيشا بامره خالد فكان قتال المرتدين فقتل شقيا الى جهنم وبئس المصير واراح الله الناس منه ومن كذبه هذه حين يسمعها المسلم في قرن العشرين وهو ي ق ر أ أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم تعطيك ص و ر ة م ج س د ة عما تشاهده من أ ح د ا ث ا ل آ ن وما أ ك ث ر ه ا لا يتسع مقام خ ط ب ة ولا خطبتين أ ق و ل باختصار ولا ع ش ر ة من الخطب لو أ ر د ت أ ن أ ع د لك عدا فقط أ ح د ا ث ن ا التي نعيشها م ق ر و ن ة ب ا ل أ ح ا د ي ث التي رويناها فحينما تسمع ذلك وترى أ ل ا يزيدك يقينا في صدق ما أ خ ب ر ك به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن العاقبة للمتقين وأن يكون وأغلى الوجود وعندها يطأه أعز للمتقين العاقبة التراب الذي يطأه المسلم سيعز حتى يكون أعز وأغلى شيء في الوجود التراب الذي سيعز المسلم حتى شيء في يطأه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 أ م ا ا ل ن ب و ء ة ا ل ث ا ن ي ة فيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يفد الوفد ن ب و ء ة مع وفود الوفد و أ خ ر ى م ق د م ة بين يدي الوفد بل قبل إ س ل ا م ه م يدعو علي بن أ ب ي طالب ثم يعممه بيده ويكتب له رساله و ي أ م ر ه أ ن ينطلق إ ل ى اليمن وكتاب السير والمطالع لكتب السر ي يعرف هذا جعلوا من إ س ل ا م اليمن ع د ة روايات وفي الوفود جعلوهم أ ك ث ر من وفد جمعت لكم ذلك بخلاصته وجوهره ما تسمعونه ا ل آ ن مع تعدد رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن ابتداء وانتهاء حتى ختم هذا الوفد حتى ختمت هذه الرسالات بمعاذ بن جبل و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي دعا ل ن ب ي علي بن ابي طالب وعممه كما قلنا بيده و أ م ر أ ن تكتب له ر س ا ل ة أ و كتاب ثم قال له كما جاء في الحديث الصحيح انطلق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 كم يسعون سعيهم ويبذلون جهدهم ليغرسوا في رؤوس أ ب ن ا ء المسلمين اليوم شيء اسمه ع ب ق ر ي ة محمد محمد القائد ف ل س ف ة محمد رجل كرجال التاريخ استطاع أ ن يجمع قومه لا كلها أ ف ك ا ر س ا ق ط ة محمد رسول الله بل إ م ا م الرسل وسيد أ ه ل العزم منهم إ ذ أ م ر ه الله أ ن يصبر كما صبر اولو العزم منهم فكان تاجهم و إ م ا م ه م فاختص من دون رسل الله بهذا التجلي الالهي إ ن الله وملائكته يصلون على النبي ويكلف الكل مؤمن عربي كان أ و عجمي كل من يريد أ ن يكون مسلما أ ن يصلي ويسلم على هذا النبي يا أيها الذين آمنوا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 أ ب د ا تلك ن ع م ة من نعم الله على المؤمنين في ا ل ج ن ة خالدين فيها أ ب د ا ليس فيها ملل لا يبغون عنها حولا ي ف إ ذ ا ما جلست مع نفسك و أ غ م ض ت عينيك تصور معي بعقلك الذي صمم الكمبيوتر والحاسوب انظر إ ل ى الحاسوب كم فيه من إ ع ج ا ز ا ت هو من صنع شيء من دماغك فبكل عقلك لو جمعته لن تصل الى حد قوله تعالى خالدين فيها ابدا الى متى ملايين بلايين بليارات كارات ارقام ح س ا ب ي ة لا يعرفها كثير من اهل الحساب المعاصر الرياضيات ح س ا ا ا ب ل م ع ص ا ل ر المعاصره ضع اصفارا الى اليمين ما شئت تزداد الارقام حتى يقف العقل عن حسابها ا كل ه ذ لا يعطي معنى أ ب د ا خالدين فيها أ ب د ا شيء لا ن ه ا ي ة له هل تستطيع أ ن تتصور شيئا لا ن ه ا ي ة له هذه ن ع م ة من نعم الله فكيف بمقام التجلي عند الله الله يرفع نبيه إ ل ى هذا التجلي الذي لا نهايه ة ل الذي لا نهاية له هنا تقف عقول التعساء لتعرف قدر نبيهم الذي جهلوه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 تجلي وترقي فوق ذ ر و ة سلام ق م ة الكمال اللامتناهي ولكنه دون ب و ا ب ة الربوبيه ة عبد ا ل ل ورسوله دع و ن ما ادعته ا النصارى في ن ب ي ه ن ي واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي صلى الله عليه وسلم. معذرة لهذا الاستطراد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 سجود الشكر ثم رفع ر أ س ه وقال وقد طوي له الزمان والمكان و ك أ ن ه يرى من يخاطب السلام على همدان السلام ا على م ه د نعم ن الحي همدان يثني عليهم قبل ان ياتوا اسلموا وقدم وفدهم الى النبي صلى وقدم وفدهم الله عليه وسلم مع خ ل السير ا كتاب ف في عند ت ق قد قبل ي ي ت هذا الوفد المهم انه ه الوفد لا وفد قبل او بعد م ن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 الشخصيه التي يحضرونها م ب ا ش ر ة كلهم يعلمونهم الرقص حتى أ ب ن ا ؤ ن ا ا ل أ ب ر ي ا ء ا ل أ ط ف ا ل في المدارس لا يجمعونهم في م ن ا س ب ة إ ل ا ويعلمونهم الرقص أ ر ق ص ك م الله شر ر ق ص ة في نار جهنم يا كل المشرفين على هذه ا ل ب ر م ج ة بلا استثناء من قمتكم إ ل ى قمامتكم مع أ ن ي لا أ ر ى فيكم ق م ة فكلكم قمامه حلفت برب الراقصات الى م ن ا صوادر بالركبان من هضب قرددي ر بالركبان ر من ق د بان رسول الله فينا مصدق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 اهل اليمن هم الين ا ل قلوبا اي الان الناس ق وارق ب و ا ف ئ د ة الايمان يمان و ك أ ن ه ينسب الايمان كله لليمن الايمان يمان والحكمه ي م ا ن ي ة وراس أ س ل قبل المشرق ك ف ر ر و أ الكفر قبل المشرق ورأس الحديث رواه الشيخان كما قلنا والترمذي كل بسنده ف أ ث ن ى النبي على أ ه ل اليمن ودخلوا في الدين بلا حرب وكانوا خير قوم فلما أ م ر عليهم صاحبهم الشاعر الذي ذكرنا انظروا ل الذي ش ا ع ر ر ذ ك ا ن بماذا أ و ص ا ه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا مالك الله الله في همدان أ ي ت ق ي الله في قومك ه م د ا ن ونسبت اليمن إ ل ى ه م د ا ن ل أ ن ه ا أ ع ظ م بطونهم و إ ل ا فهم بطون ك ث ي ر ة الله الله في همدان نعم الحي همدان ما أ س ر ع ه ا إ ل ى النصر واصبرها أ ص ب ر ه على الجهد. ما أسرعها الجهد إلى ل ما ا ن ر و أ ص على الجهد وفي حديث آ خ ر النبي صلى الله عليه وسلم يثني على اليمن ويدعو له حين قال اللهم بارك لنا في ي م ن ن ا وسميت يمن لا نزول ا عند ا ل ت ق س ي م الاستعماري بعد أ ن ت ح ل ل ن ا كما ن ز ع م من الاستعمارات ل ر ك ي ف أ ت ي ن ا ب استعمارات بريطاني و ا س ت ع م ا ر ف ر ن س ي ا س ت ب د ا ل طابع ب ط ب ع ل ي س أكثر ت غ ي ي ر ع م ل ك لا هكذا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 منذ زمن لا نزال نسمعه يقولون شام ويمن لا يقول شمال ويمين شام ويمن ه الكعبة الكعبة وهذا, وهذا, وهذا شمالها ا وعرف الناس قديما الهلال الخصيب ل أ ن ه بين النهرين أ م ا التسميات والحدود ا ل و ه م ي ة حبر على ورق التي جزؤونا بها ا ل آ ن ا ل إ س ل ا م لا يعرفها أ ب ي ا ل إ س ل ا م ليس لي ابا سواه إ ذ ا افتخروا بقيس أ و تميم ي أ ر ض الله لله قرأنا ا ل آ ي ة قبل قليل ي و ر س ه ا من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين فارض ر ض كل ل ل م م س ي ن أ لكل المسلمين وهذه الجنسيات ا ل م ع ر و ف ة بجوازات السفر تكتيك عصري إ ل ى جنحنا إ ل ى الجانب الديني س ا ق ط ة لا ق ي م ة لها أ ل ا ترى أ ن أ م ت ن ا إ ذ ا خرجت من هذه ا ل إ ط ا ر ا ت هي أ م ة و ا ح د ة ماذا بينك وبين اليمني ماذا بينك وبين العراقي ماذا بينك وبين الكويتي أ ي ه ا ا ل أ ر د ن ي العريق ابن العشائر ماذا بينك وبين الكوتي لا شيء اذا تجربتم من هذه الحدود واتيتم عند بيت الله انتم ا م ة و ا ح د ة لاسيما اذا وقفتم في عرصات ع ر ف ة برداء وازار حفاه عراه تدعون ربا واحدا تستقبلون قبله و ا ح د ة تصلون على نبي واحد ف إ ذ ا جردتم من حكوماتكم ف أ ن ت م أ م ة و ا ح د ة و إ ذ ا عدنا تحت ظل حكوماتنا وسياستنا نحن أ م م ا أ ش ت ا ت ا اللهم وحدنا على أ ح ب رجل فينا إ ل ي ك وانزع عنا هذه التجزئات عاجلا غير اجل يا رب العالمين ن الإيمان ا ي م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 كان منهم و ي س القرني الذي أ خ ب ر النبي خبره وتناولنا حديثه على هذا المنبر يوما رجل مجاب ا ل د ع و ة أ ح ب الله ورسوله و أ ح ب ه الله ورسوله وهو لم ير ى النبي, النبي يوصي النبي اصحابه وفيهم عمر من أ د ر ك ه أ ن ي س أ ل ه الدعاء فقد أ د ر ك ه عمر و س أ ل ه الدعاء واذا ما ختمت هذه الحياه فجاءت نهايه فيلم الدنيا كله النهايه وهي القيامه اخبرنا الصادق المسروق انها تهب من تحت العرش ريح طيبه الين من الحليب واطيب من ريح المسك الين من الحليب انظر الى الحليب يشبه النبي اللين فيه وقيل الين من الحرير الروايتان صحيحتان أ ل ي ا من ا ل ح ل ي د و أ ل ي ا من ا ل ح ر ي ر اطياد من ريح المسك تهب من ج ه ة اليمن يبدو الله هذا ا ل خ ت ا م من ج ه ة اليمن فتجتاح ا ل أ ر ض لا يجدها إ ل ا مؤمن يعني لا يشمها إ ل ا مؤمن ولا يحل ل م ؤ م ن وجدها إ ل ا أ ن يلقى وجه ربه يعني تبنيج طيب بريح المسك أليا الحرير بنج خاص للمؤمنين خاص من بنج نشقى على ط ولو ي ق ى وجه ربه في م مؤمن و ولو ت كل في قلبه ذ ر ة إ ي م ا ن فلا يبقى في ا ل أ ر ض إ ل ا لكع ابن لكع كالذين نراهم في الحفلات ومهرجانات جرش صرنا نقول مهرجانات لأن بطلنا نقدر、نعدهم. جرش والازرق بكرة بيكون مهرجان نقول لأننا بطلنا نعدهم بيكون والفحيس السيل ومهرجان منصات المجاري في انغزال ب كله مهرجانات لا يبقى في ا ل أ ر ض إ ل ا لكع ُ ابن لكع ُ أ ي لئيم ابن لئيم يروي الرجل عن أ ب ي ه عن جده مستهزئا أ ن ه كان يقول لا اله ل الا ا ل ي ة ي ح الله ي و ا ا ل ن ك ت ة بيقول أبوي كان أ ب و ي يقول لا إ ل ه إ ل ا الله نضحك ن ك ت ة نكتة العصر وعليهم تقوم ا ل س ا ع ة لا ندري كيف هي اللهم متعنا ب ن ص ر ة ديننا ف أ ع ز بنا الدين و أ ع ز ن ا به ثم اقبضنا إ ل ي ك غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين ولا نبالي بما كان في الكون بعدها آ م ي ن آ م ي ن أ د ع و ه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ه عباد الله حديثنا في س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استنفذ ا ل أ ع و ا م ا ل ع ش ر ة من بعد ا ل ه ج ر ة فالوفود التي كنا نتكلم عنها هي في العام التاسع والعاشر و أ ح د ا ث ن ا التي سنتناولها ا ل آ ن هي ختام العام العاشر ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يعش في مدينته المنوره بعد الهجره إ ل ا عشر سنوات و بضع أ ي ا م فنحن ا ل آ ن في العام العاشر أ و في منتهى العام العاشر مع حديثنا عن تلك الوفود والتي ختمناها ب إ ي م ا ن أ ه ل اليمن في هذا العام العاشر ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم ي أ ل ف و ه في ا ل أ ع و ا م ا ل س ا ب ق ة لقد كثف حديثه لهم وجلوسه في المسجد كان في كل عام يعتكف من رمضان العشر ا ل أ و ا خ ر فرمضان العام العاشر اعتكف عشرين ل ي ل ة أ ي ثلثي الشهر و أ خ ب ر ه م أ ن جبريل عليه السلام كان يراجعه ا ل ق ر آ ن في رمضان مره ة ففي ذ هذه ا العام راجعه إياه مرتين ومن خلال هذه العناوين استشعر الصحابة مرتين ومن ان هذا المسجد يستقطب الناس ليس من عمان فقط بل ومن خارجها مبالغة اللي مش مصدقي راجع اللي بنجمعه فيهم ا س أ ل منين انت ومتى اجيت و ق و ل لك انا من ا ل معان وجيت مبارح طبعا مش ا ل ج م ع ة هاي الا اذا كانوا قراوا الخبر في ا ل ج ر ي د ة وحضروا اعرف العدد منهم قلنا بان الناس ي أ ت و ن لهذا المسجد لا تعلقا بالخطيب بل تعلقا ب س ي ر ة الحبيب صلى الله عليه وسلم لذا كنت حريص على أ ن لا آ ت ي بمقطع جديد حيث انتهينا قبل ب ض ع ة أ ش ه ر لا ب ض ع ة أ س ا ب ي ع فكانت آ خ ر خطبه لنا في سبعتاشر اربعه ونحن اليوم في مطلع الشهر الحادي عشر فقرابه س ت ة أ ش ه ر إ ل ا قليل ولكني أ ذ ك ر اين انتهينا وماذا كان موضوعها عام الوفود وعن ذلك الوفد المبارك عبد قيس والذي كان فيهم ذلك الشاب الذي ت أ خ ر عند الركائب وقد أ ل ق ى القوم نفسهم عن الركائب نعمها قد وقع نظري على الشيخ الذي أ ش ر ت إ ل ي ه غير مجلسه هو يجلس هناك يسند ظهره إ ل ى الحائط ووجهه إ ل ي ه الشيخ محمد صافي جمل الليل ن ق ي ب ا ل أ ش ر ا ف في م ك ة في ز ي ا ر ة يقضي الصيف عندنا وموعده أ ن يرتحل اليوم عندما علم ب ع و د ة الخطابه اجلها ليرتحل غدا شاهد على صدق ما قلنا عدنا لا ب إ ذ ن من مخابرات ولا بتصريح من وزير ا ل أ و ق ا ف لا عدنا ر غ ب ة للمؤمنين وتحملا على ا ل ح ا ل ة ا ل ص ح ي ة دون إ ذ ن رسمي ل أ ن ه ب ا ل أ ص ل لم يكن ه ن ا ك منع وسنسمعها ا ا ل ل خ ط م م ة ج ل ة ي س عبد السلام العبادي وزير القفز ل م نمنع من أ ي ج ه ة ولم نعد باذن من أ ي ج ه ة خطيب متبرع ليس له مرتب ولا م ك ا ف أ ة م ا ل ي ة وليس له ع ل ا ق ة ب أ ح د يعلم الناس س ي ر ة جده صلى الله عليه وسلم وبفضل هذه ا ل س ي ر ة كان لنا هذا ا ل ش أ ن والحمد لله أ ع و د للواسط وفد عبد القيس وهم وفد البحرين والذي قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله ل ع يطلع ه وسلم عليكم من ها هنا خير وفد أ و أ ك ر م وفد وبقي ا ل ص ح ا ب ة ينتظرون من الذين يشهد لهم النبي قبل أ ن يراهم أ و يبايعوه ثم قال متابعا قوله وفد عبد القيس أ ن ظ ر و ا الركائب شوقا ل ر ؤ ي ة نبيهم صلى الله عليه وسلم ق د م و ا دون أ ن يدعوهم أ ح د وتكلمناها بالتفصيل وهي آ خ ر س ر ي ط مسجل لنا في هذا المسجد تكلمنا عن هذا الوفد وكيف كان فيهم ذلك الشاب و حدث السن أ ا ل ت أ خ ر عند الركائب فجمع ركائبهم ثم أ خرج ثوبين نظيفين فارتداهما وغسل وجهه وقدميه من غبار الطريق ورجل لمته أ ي شعر ر أ س ه و م ش ى ه وينا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا سلم على النبي قبل ر أ س ه ويديه وهم أ ن يقبل قدميه فمنعه صلى الله عليه وسلم و ر أ ى الناس ينظرون إ ل ى شكله وكان في جلده شيء من البثرات والحبوب فيعبرون عنها ب د م ا م ة الشكل ففطن لذلك وقال يا رسول الله إ ن ه لا يستسقى بمسوك الرجال أ ي ليس جلد الرجل يصبح لقربه ف ي و ض ع بها الماء أ و ما يخزن من عسل أ و زيت إ ن ه لا يستسقى بمسوك الرجال اي بجلودهم إ ن م ا الرجل ب أ ص غ ر ي ه قلبه ولسانه فقال له الحبيب المصطفى صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ فيك خلتين أ ا اشج وكان اسمه الاشج إ ن فيك خلتين ا ل صفتين يحبهما الله ورسوله ا ل ح م والاناه فقال بابي و أ م ي يا رسول الله أ ه م ا خ ل ق ة ج ب ل الله عليهما ام أ ن ي أ ت ص ن ع ه م ا و أ ت خ ل ق ه م ا قال بل ف ط ر ة فطرك الله عليهما فقال الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله فكان أ ك ر م القوم و أ ف ق ه ه م هنا انتهى حديثنا عن السيره و إ ن أ ر د ن ا أ ن نواصل مقطعا جديدا يطول الحديث حتى لا نكتر ا ل ق ص ة في وسطها وما زلت أ ر ا ئ ي ن ص ي ح ة الاطباء وليس المخابرات أ ل ا تكون ا ل خ ط م ة ط و ي ل ة ر ح م ة بالاوتار ا ل ص و ت ي ة أ ق و ل حتى نخرج ب ش ا ئ د ة لماذا استفاد الناس من ا ل س ي ر ة ولم يستفيدوا من غيرها من الخطب ولعل البعض سمعها من غيرنا أ و ق ر أ ه ا لم تحدث عنده ما احدثت كما تحدث عند سماعه لها هنا السبب ينبغي أ ن يعرف الناس أولا م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتعلموا سيرته لنا شاهدين إ ن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت في خلال فقرات ا ل س ي ر ة منذ زمن على هذا المنبر أ ن النبي جالس في مسجده وحوله أ ص ح ا ب ومنهم عمر فنظر عمر رضي الله عنه إ ل ى وجه النبي وكان يعتريه حال ما استطاع أ ن يتكتم عليه فباح به قائلا والذي بعثك بالحق يا رسول الله ل ا ن ت أ ح ب إ ل ي من مالي وولدي والناس أ ج م ع ي ن أ ر ا د أ ن يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ف ا ق ص م وهو يخاطب النبي و ج ه ل الى وجه أ ن ك أ ح ب إ ل ي من مالي وولدي والناس أ ج م ع ي ن هل تظن أ ن هذا شيء قريب أ ن يكون النبي أ ح ب إ ل ي ك من أ و ل ا د ك ومن مالك الذي قد تقتل من أ ج ل ه ومن الناس أ ج م ع ي ن وظن عمر أ ن ه يعبر عن ذ ر و ة ق م ة ا ل م ح ب ة و أ ن ه لا أ ح د ي ض ا ه ي ه في هذا المقام فما راعه وراع الجميع إ ل ا م ق و ل ة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مشيرا إ ل ى عمر ل أ ن ه لا يداري ولا يداهم إ ن ه يربي رجالا يعرفهم على الله النبي لا يغش أ ص ح ا ب ه كما يغش الناس من حوله اليوم فقال له لم يكمل إ ي م ا ن ك بعد يا عمر الله الله بحبك اكثر من اولادي و أ ك ث ر من أ م و ا ل ي أ ك ث ر من الناس أ ج م ع ي ن وطبعا ب د أ ب أ و ل ا د ه وماله ل أ ن ه م أ ح ب إ ل ي ه من الناس أ ج م ع ي ن ثم عقب بالباقي لم يكمل إ ي م ا ن ي بعد وظن عمر أ ن ه ا خ ل ة من النفاق وتعجب ا ل ص ح ا ب ة وراحهم الموقف عمر يكون فيه نفاق فهو يزعم أ ن النبي أ ح ب إ ل ي ه وهو ح ق ي ق ة لا يحب لا عمر كان صادقا والنبي أ ح ب إ ل ي ه من ماله وولده ولكن النبي يريد منه أكثر من ه ذ اكثر أ من هذا ما الذي أ ك ث ر من المال والولد و أ ن ت تقحم نفسك أ ي ه ا الانسان لا تخصيصا إ ن س ا ن ما ت ق ح م نفسك في جهنم من أ ج ل أ و ل ا د ك تكسب لهم الحرام ل أ ن ك تقول ب أ ن السعي على رزق الايام جهاد أ ك ب ر وتاكل من أ ج ل ه م الحرام و ت أ خ ذ الربا وتقحم نفسك في م آ ز ق تحاسب عنها يوم ا ل ق ي ا م ة حرص ا على مستقبل أ و ل ا د ك إ من شان تربيهم زي الناس وتلبسهم ع م م ه زي الناس ل و ت زي الناس وتعيشهم وتعيش زي الناس وتدخل جهنم مع جهنم الناس وتدخل جهنم زي الناس وشرفنا سيملا جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن و ا ت م مع الناس هؤلاء ا ل أ و ل ا د أ ح ب شيء إ ل ي ك ومالك أ ح ي ا ن ا قد يقدم على حب ولدك فلعلكم سمعتم عن حوادث قتل بين أ ب ن وابنه وابن و أ ب ي ه من أ ج ل المال وعمر يجمعهما المال والبنون ا ل ذ ي ن قال ا ل ل ه عنهم في ا ل ق ر الكريم آ ن والبنون زينة المال ا ل ح ي ا ة الدنيا فهو جمعهما لرسول الله وقال مقسما أ ن ت أ ح ب إ ل ي من مالي وولدي ومع ذلك لم يكن إ ي م ا ن عمر كامل وهي بالنبي يكمل مقولته ويقول لا يكمل إ ي م ا ن ك يا عمر حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسك التي بين جنبيك من نفسك ما دام ما بتحبنيش اكثر من نفسك إ ي م ا ن ك مش كامل وحصلت علينا إ ذ ا جينا قس أ ن ف س ن ا على هذا الميزان ا ل ق ا ع د ة وين م ح ب ة النبي من قلوبنا اذن وين إ ي م ا ن ن ا الكامل ف إ ذ ا لم يكن هناك إ ي م ا ن كامل أ و إ ي م ا ن جيد على ا ل أ ق ل فكيف ينتفع ويفهم س ي ر ة الحبيب فنحن دابنا على تعليم الناس أ و ل ا ً و ث ق ي ه م م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا يستفيدون من سيرته إ ن لم تكن هنالك م ح ب ة لا ينفع العلم أ ب د ا وقد أ خ ط أ من ظن أ ن ا ل م ح ب ة لا تكون إ ل ا بالاتباع ف إ ن الاتباع لا يعبر عن ا ل م ح ب ة كل محب مطيع ومتبع وليس كل مطيع ومتبع محب كلنا كلنا مطيع ا ل د و ل ة كلنا نتبع القوانين و ا ل أ و ا م ر جلنا لا يحب ا ل ح ك و م ة ولا ا ل س ي ا س ة ولا ا ل د و ل ة ولا تنحرج من هذا فانا صريح جدا في مجالسنا العامه نسمع الكثير منكم ليس الكل محب للحكام ولكنهم يطيعونهم أ م ا المحب ف ا ل م ح ب ة تقتضي ا ل ط ا ع ة والاتباع ا ل ص ح ا ب ة أ ح ب النبي فاطاعوه فنحن حريصون على وجود ا ل م ح ب ة أ و ل ا هذا مثال من صحابي ك ل ي ل أ ح د وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذي لا يجهله مسلم أ م ا الثاني فهو ا ل أ ر ق ى وقد ب د أ ت بكم السلم تصاعديا إ ن لم نعرف ائه فمن باب أ و ل ى الا نعرف التي بعدها نرقى د ر ج ة إ ل ى مقام الصديق رضي الله عنه وارضاه لا ينتفع ب س ي ر ة الحبيب صلى الله عليه وسلم إ ل ا من استشعر وتذوق ق ص ة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت بالتفصيل كان عمر حريصاً كل الحرص أن يكون مواكبا أبنكر حريصا الحرص مجانبا تماما أو تماما جنبا إلى جنب مقام الصديق أن عمر يشعر وشعره حق إلى أو جنب فإنه ا ت ق و ف ر ا س ة المؤمن ف إ ن ه ينظر بنور الله و أ ي مؤمن وأي ف ر ا س ة تقدم على ف ر ا س ة عمر وايمانه كان يشعر ويعلم تماما أ ن الرجل ا ل أ و ل المناسق لرسول الله والمقام ا ل أ و ل الذي يعد بعد ب و ا ب ة ا ل ن ب و ة هو أ ب و بكر الصديق فكان يحب وحريص على أ ن يكون مع أ ب ي بكر لا أ ن يسبقه على ا ل أ ق ل أ ن يكون معه ويشعر أ ن ه دائما خلف أ ب ي بكر فكان يتحين الفرص ليضع قدمه جنب قدم أ ب ي بكر وكان يحسبها بالحسابات ا ل ح س ي ة كم قدم أ ب و بكر كم ابتلي أ ب و بكر سبق أ ب و بكر إ ل ى ا ل إ س ل ا م كان يظن هذه ا ل م س أ ل ة فهو يحرص على أ ن يعادلها سبق أ ب و بكر الاسلام م ن تعود ع ج ل ة التاريخ إ ل ى الوراء فيسبق عمر ولكن أ ب ا بكر أ ن ف ق ماله كله على رسول الله وعلى ا ل د ع و ة كان أ غ ن ى ا ل ص ح ا ب ة ف أ ص ب ح أ ف ق ر ه م كان عمر حريص على هذه ا ل م س أ ل ة لانها ممكن يتحير ف ر ص ة حتى جاء يوم ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه إ ل ى ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله فقال عمر اليوم أ س ل ق أ ب ا بكر ل أ ن عمر كان يومها ذا مال كثير و أ ب و بكر مقل فقدر عمر وقدر حقا ونعم ما قدر أ ن أ ب ا بكر لو أ ت ى بكل ماله لا يعدل ثلث مالي كل ما عند ابو بكر لا يعدل الثلث أ و ر ب ع اللي عند عمر فحسبها عمر بهذا ا ل ن ي ز ا ن الذي تحسبون به يوم فذهب إ ل ى داره فقسم ماله نصفين ترك نصفه في البيت وحمل نصفه في حجره إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ب ص ر ة يعجز الرجل عن حملها ومشدمر م س ت ر ل ي ن ورق شكات ذهب و ث ب ه ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر أ ن يكون أ س ب ق من أ ب ي بكر وقدر الله أ ن ي أ ت ي عمر قبل أ ب ي بكر وعندما وضع المال مال كثير قلبه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وظهر في وجهه علامات الرضا والسرور ولكنه قال لعمر كم تركت لاهلك أ ه ل ك ي عمر أو ماذا تركت أو أ ل يا عمر فجايبش ك ث ي شو خليت لاهلك ش ا ت أ امن مستقبلهم ماذا تركت ل أ ه ل ك يا ع م ر قال تركت لهم مثله له يا رسول الله هذه ع ب ا ر تكفي من ج ب لك نص ما أ م ل ك نص ما ع ن د تركت لهم مثله له يا رسول الله و ج د ت ك بمثله فاثنى عليه خيرا ودعا له وحضر أ ب و بكر يحمل بيني وبيه س ر ة يعني تحيط بها ك ف ت ي ن مال قليل ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم و أ س ل ج صدر عمر حين ر أ ى ا ل س ر ة ح ف ن ة والنجاب هو كوم وانتظر عمر فلما وضعها أ ب و بكر نظر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم مش بحاجة نقلبها بينات إليه النبي وقال موجها ل س ؤ ا ل ل أ ب ي بكر على سمع عمر وعلى سمع من حضر قال ماذا تركت ل أ ه ل ك يا ابا ك ر ن بكر إن شو ظهبار فاستحيا أ ب و بكر و ع ط ر ق ب ر أ س ه ثم قال تركت لهم الله والرسول تركت لهم الله والرسول أ ب و بكر لم يدخل في بيته درهم واحد ولكن ا ا ف ي ك ا ل ل ي ل ة و ل ا بكرة م ا ذ ا تركت ل أ ه ل ك ا ل ل ل ه ه تركت م ا ل ل ه و ا ل ر س و ل م ان الله يحتاج الى المساله و ي ء ه ذ ان النبي صلى ه الله عليه م ر ا ح يشرح ت ا ج من ل هذه ا ل م س أ ل ة ل س ان ا ل ح ا ل ي غ ن ي عن ا ل ق الى فنظر النبي ل ص ا ل ل عليه ل ه و س م في وجه و عمر ق ا ل سبق درهم أ ل ف درهم سبق درهم ألف درهم ألف أ ن تعطي مع الفاق والقل و ا ل ح ا ج ة و أ ن ت ب ح ا ج ة اليك ولو درهم أ ع ظ م أ ن ت أ ت ي بمليون وعندك ع ش ر ة أ ض ع ا ف تركت لهم الله والرسول إ ذ ا ا ل ب خ ي ر ة أ ب ي بكر ك ا ن الله ورسوله ورسوله اذا عرفنا هاتين القصتين لاعظم صحابيين ابو بكر وعمر شيخا الصحابه وزيرا رسول الله اول خليفتين صديق وفاروق عرفنا كيف نستفيد من سيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رزقني الله وإياكم الله ذلك أدعوه وأنتم قلنا لنواصل معكم ب م ش ي ئ ة الله دروسنا م ص ط ف ى من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم و ا ل ذ ي قد استقر من ه ا ن ن ا منهجه الطيب ل ل ت أ س ي لا للتسلل ساعه الله ا تعالى أ ن يرزقنا جميعا حسن القيام به في القول والعقل وقد انتهى من ا ل ح د ي ث قبل أ س ا ب ي ع ط و ي ل ة من الجدود وحنتكلم عن عام الوفود عن نماذج بهذه الوفود و أ ذ ك ر تماما أ ن ي قد بينت لكم و أ ر ي د هذا البيان ب أ ن ن ا لو تتبعنا جميع الوفود التي ذكرت في كتب السير لطالب من المقام ا ط و ي ل ة فقد احتاج الحديث عن هذه النفوذ عاما ج ا ل ا حتى ننتج مع هذه النفوذ ل أ ن ه ا ك ث ي ر ه وكثيره جدا ولكن اخترت لكم نماذج من هذه النفوذ ذكر بعضها وسنذكر البعض ن أ خ ذ ف ك ر ة كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه النفوذ و ن أ خ ذ أ ي ض ا فكره عن ط ب ي ع ة هذه الوفود ك أ ك ر م وفد سبق وذكرنا عنه وكوفد غالي واليوم موعدنا مع وفد م ر ا ث وجدل ت م ا م ك س ي ا س ة القرن العشرين التي ن ع ش وما اجمل رد الراضي الحاق ونحن في كل يوم نسمع برنامجا و ن ب ذ ة و ح ل ق ة على تلفاز تحت عناوين متعدده انتم أ ك ث ر ا ح ا ط ة بها مني مناسب جدا أ ن ن ع و د الدرس والعبره من وفد هذا اليوم حديثنا عن وفد نصارى نجار ولو ص ل نجران كان لهم أ ك ث ر من م ر ة وفودا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقد و ف ق مرتين و بعض كتب السير أ و ص ل ح الى ث ل ا ث ة أ ن ه كانت لهم م ف ا د ة في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة ب ت ع ا م ر مع قريش و بحر يهود و ا ل ذ ي يعنينا و ف د ه م ا ل آ ن في عام النفوذ نصارى نجرام من ج ه ة اليمن كان ي ر ج ل إ ل ي ه م علم ا ل ن ص ر ا ن ي ة وفيهم رجالات ع ل م في دين ا ل ن ص ر ا ن ي ة وعندما نقول نصارى و ن ص ر ا ن ي ة نحن نسميهم كما سماهم الله وهو امتداح لهم لا ن ت ق ا ص عكس المفاهيم س لان ك ل م ة نصارى شكيمه و ك ل م ة م س ي ح ي هي حقيقيه لا يوجد أ ص ل ا اسم مسيحي ك ل م ة المسيح ي اسم مسلمين عيسى عليه السلام هكذا سماه الله ف ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م ولا يجوز أ ن ينسب الناس باسم النبيين فنقول محمديين ومسيحيين وموسميين يبقى يبقى فهي ت س م ي ة م غ ل و ط ة وقد دام الناس ع ل ي ه ا الله سماهم في ا ل ق ر آ ن الكريم النصارى ومعنى النصارى أ ي أ ن ص ا ر المسيح و ه ا ل ه م ان ك ا ن أ ا اهلا لهذه ا ل ص ا ه فالنصارى كان لديهم أ ل ق ا ب لعلمائهم من القادهم ان ي ق و ل و ا ا ل أ س ع ف ومن القادهم ان ي ق و ل و ا عن علمائهم لكن ما نسمع ا ل آ ن من ق س ي س ومن خون ف أ س م ا ء ه م في العلم العاقل و ا ل أ س ع ف والسيد وهي أ س م ا ء لرؤساء الدين وكبار علماء العلم ي بالكتاب عنده وكان مقر هؤلاء في نجرام فلما اشتهر العام التاسع والعاشر ب أ ن ه عام ا ل ن ف و د كان جزء من التاسع و إ ه ل ا ل ه العاشر كانت عام ا ل ن ف و د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 وعلقوا الصلبان وكانوا يحملون معهم الهدايا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فوافر وصولهم مسجد النبي انصراف المسلمين من ص ل ا ة ا ل ح ص ر فلما راهم النبي واقفون بباب مسجده رحب بهم و أ م ر أ ن تضرب لهم ق ب ة في ن ا ح ي ة من نواحي المسجد و ا ل ق ب ة يعني شيء فضربت له ا ل ق ب ة فاستقبلهم فيها وقدموا له الهدايا فقبل ما لا ينافي عقيده التوحيد قدموا له أ د م المذبوغ عن الجد وقدموا له بسطا وثيابا فكل ما فيها م ق ش الصليب ردهم اليهم ب ن ط ف و أ د ب معتذرا عن قبوله وقبل ما سوى ذلك ولا بد من ا ض ا ح هذه ا ل م س أ ل ة فهي كثيرا ما تثار بين المصابين وفي المساجد عند هذه النقوشات والرسوم المسماه ب ل غ ة العصر الديكور أ و عند فرش المسجد ب أ ن و ا ع المسجد ليس كل إ ش ا ر ة ز ا ئ د في ل غ ة الحساب م ع ن ا ه ا صليب وليس كل نقش رباعي من ن ج م ة اسمه صليب الصليب شكله واحد لا يتغير ف ل ي ر ط ر الجميع إ ل ى وقفته على المنبر إ ذ ا فردت يدي هكذا ا الصليب ماخوذ ع ل ى ل أ ن ه ادعاء ب ص ر بالمسجد يعني هذا الشكل خطان متقاطعان أ ح د ه م ا افقي والاخر ع م و د ي يجب أ ن يكون الافقي في الثلث ا ل أ و ل من ا ل ع م و د ي فما دون ا ف ق ي ثلثين وما فوقه ثلث شكل الانسان إلى ما م د ج ر ا ع ي يمين ا ل م ش ت ر هذا هو الصليب أ ي شك لهذا ل هو ص غ ي ب وليس كل تقاطع أ و ش ا ر ة زائد ل ل ح س ا ب ي صغير فعلى الذين يمكنون الضجه على بعض ا ل و م ا ت السجاد والديكور ان يعرفوا هذه الحقيقه فرد ما به صور الصلبان و أ ه ذ ما سوى ذ ل ولم يهد معهم في حديث وترك لهم ح ر ي ة اختيار الوقت كي يدخل من المحادثات و أ ذ ن لهم أ ن يقيموا شعائرهم وعبادتهم في قبتهم داخل مسجده فقاموا ي ص د و ن صلاتهم ويرتلون ت ر ا ت ي ل ه م مستقبلين بيت المقدس و ا ل ص ح ا ب ة ينظرون إ ل ي ه وعندما تحين ص ل ا ة ا ل م س ل م ي يصلي النبي ج ه ر ا أ و سرا على مرء منه وبعد أ ي ا م إ ي ن ث ل ا ث ة أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل طلب اسقفهم العاقل والسيد هؤلاء الثلاث المفوضون الحديث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت ح د ث إ ل ي ه ف ج ل س يتحدثون ويسالونه احديث ا ن مريم وقال الحديث ولو أ ر د ت أ ن أ ذ ك ر ما جاء في كتب السير من أ ق و ا ل ه وقول النبي لطال المقام ولا تنتهي بخطبتين ولا ب ث ن ا ن ولم تنتهي المحادثات بيوم واحد فهذا ش أ ن ه م المماطله اهل الكتاب ل هكذا الجدل العقيم الذي يدور في ح ل ق ة م ف ر ق ة فلما طال حديثهم اختصر النبي عليهم الطريق م ودعاهم الى ا ل إ س ل ا م الا تدخلون في دين ا ل ل فقالوا نحن مسلمون قبلك يا محمد وعند ابن البر ا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 انما يمنعكم ان ينفي عنكم صفه الاسلام ثلاث ة أ ن ك م تعبدون الصليب يحتجون للصليب وتقدسونه و ت أ ك ل و ن لحم الخنزير وتزعمون أ ن لله ولد هذه الثلاث ة ليست من أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م وعندما نقول الاسلام لا نعني ب ع ث ة نبينا صلى الله عليه وسلم و ا م ت ل ا د ه ا إ ل ى أ ي ا م ن ا الحاضر لا بل ا ل إ س ل ا م دين الله الذي انزل من فوق سبع سماوات على كل الانبياء والمرسلين ان الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م ليس دين محمد دين الله ثم هو دين الملائكه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 خدمه اديان س م ا و ي ة جهل م ر ك ب يعني قائلها جاهل ويجهل أ ن ه جاهل ويظن أ ن ه عالم العصر م ا يوجد أ د ي ا ن س م ا و ي ة إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ويوجد شرائع م ت ع د د ه نقول ش ر ي ع ة إ ب ر ا ه ي م ش ر ي ع ة موسى ش ر ي ع ة عيسى ش ر ي ع ة محمد أ م ا الدين واحد فقال إ ن م ا يمنعكم من ا ل إ س ل ا م أن يخرجكم من ا ل إ س ل ا م لستم مسلمين لستم على دين المسيح لانكم تقل... س ت م على دين شريحة ل ل م س ي ح أ تقولون أ ن لله ولد و ه ذ ا ك ك م وتسجدون للصليب و ت أ ك ل و ن لحم الخنزير فتركوا ا ل م س أ ل ت ي ن وتشبثوا ب ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه م يقولون لله ولد قالوا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 يعلم النبي كيف يرد عليهم إ ن مثل عيسى عند الله كمثل ادم أي ا ذ ا اردت من ت ع ر ف و ا ما وجه الاعجاز أ ن عيسى خلق بدون أ ب فارجعوا إ ل ى أ ص ل ا ل ب ش ر ي ة ف ا د م أ ب و البشر لا أ ب ولا أ م جيبوا لي واحد مختلف ف إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة لفقد عنصر التناسل تؤهل ا ل م ر أ ة ل ل ا ل و ه ي ة ف آ د م أ و ل ى ا ل ا ل و ه ي ة لا أ ب و ل ك م إ ن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون م يعني آدم ك من تراب ولكن كون في وحملت حملا أمه ولكن كون جنين تراب ورضى ولادة حسدها رضاعة وولدته عيسى في به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 عندما خلق آ د م بلا اب ولا ام من تراب ثم أ م ر أ ن يخلق من ضلع من أ ض ل ا ع ه الشماليه اليسار ح ي ى القلب فاخذ ضلعا ضلع ضلع من اضلاعه وتكونت منه حواء لذلك جاءت ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة و ا ل م ق و ل ة م ع ر و ف ة ب أ ن حواء خلقت من ضلع آ د م والناس اليوم إ ذ ا أ ر ا د و ا ان يصفوا وفاق الزوجين أ و عدم ه م أو, أو النصيب عدم النصيب في الزواج اضمر م خ ل و ق ا من ضلع ا ل ز م هذا كلام صحيح إ ذ ا ك أ ن آ د م أ ص ب ح أ ص ل خ ل ق ة حواء فقالوا آ د م بلا أ ب ولا أ م وحواء باب بلا أ م ل أ ن أ ب ا ه ا آ د م خلقت منه أ ص ل ه ا فاختل العنصر في هذا التكوين أ ن ه ا كونت من رجل ليس هنالك أ ن ث ى خلقت من آ د م ولكن بدون اي ش ي ليس هنالك ز و ج ة ل آ د م فهي زوجته فكونت هذه ا ل آ ي ة ا ع ج ا ز ي ة ب أ ن ي أ ت ي عيسى ب أ م بلا أ ب مقوله ل ط ي ف ة والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ا ت منها هذا النص عن ح ي س ى و ت ش د ي د ه ب آ د م ا ل آ ي ة 59 ع م س ن ثم الحقها بقوله الحق من ربك ا ل آ ي ة التي بعدها الحق يعني هذا الذي ن ز ل ه ع ل ي ه هو الحق يا م ح الحق م د ل ربك فلا تكن من الممتلين أ ي من الشاكين اياك ان تفكر لي ح ق ي ق ة ثم علمه كيف يختم هذا الجدل م ع ه م وهذا الحوار فقال في ا ل آ ي ة ه الستين م ت ت ا ل ي ة ان مثل عيسى هدى الله كمثل آ د م خلقه بالتراب فِي ا ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل هنالك مسلم جديد للحواء اذا رد جاء ن ف س فقل تعالوا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم ن ب ت ه ن فنجعل لعنه الله على الكافرين دعاهم الى أ س ل و ب جديد من ا ح ح و ا ء وهو ا ل م ب ا ه ل ة و ا ل م ل ا ع ه أ ن يخرج اليهم النبي ب أ ه ل ه وخاصته ويخرج هم ب أ ه ل ه م وخاصتهم ثم يقفون في مكان خارج المباني والبيوت ويبتهلون إ ل ى الله ا خ ل ا ص ه من الدعاء ب أ ن ينزل الله ل ع ن ت ه وغضبه على أ ح د الفريقين ا ل ك ا ذ ب من الفريقين ل أ ن ن ا دنا نتناقش على م س أ ل ه اذا الحق مع فريق والفريق الثاني على باطنه فان ن ت ه ل لينزل الله غضبه من السماء و ل ع ن ت ه وعذابه على الفريق ا ل ك ا ذ ب منا ه ومن ج ه ا ل ة القوم ق ب ل هذه ا ل م ب ا ه ر ة في ب د ا ي ة ا ل أ م ر ظنا منهم أ ن النبي لم يفعلها او يريدون ان يعرفوا بمن سيخرج وكيف سيدعو المهم انهم قبلوا المباهله وتواعدوا لها في اليوم الثاني وقت الضحى اي اذا ارتفعت الشمس في ت و ق ي ت ص ل ا ة العيد تقريبا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ل ن ق م ل ا ل آ ي ا ت في اعود ل م ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وإن ا ل ل هذه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م فإن ت و و ل الخمس فإن ا ل عليم بالمفسدين الآيام ه هذه الخمس في ق ص ة هذا الوحي والمباهج رجع النبي صلى الله عليه وسلم و أ ع د لهم أ ر ب ع ة نفر فقط هو خامسهم اعد لهم علي بن ابي طالب ابن عمه وزوجه وأعد فاطمة الزهراء و أ ع د بطعته ف ا ط م ة الزهراء ومعها ولديها الحسن والحسين ثم خرج له م في الموعد على يمينه عبد ا ل غ ا ر وعند منكبه ا ي ص ر على شماله وراءه تمشي ف ا ط م ة م ت ن ق ب ة و أ م ا م ه يجري حسنين الحسن والحسين فلما ا س ت ق ب ل ت الثلاثه من علمائهم العاقل والسيد والرجل الثالث فعندما استقبلوه ونظروا إ ي ا م ا معه قالوا ب ع ض ه م ويلكم اتباهلون محمدا وقد خرج إ ل ي ك م بهذا النظر قالوا ماذا ترى وكان الكلام بالسيد قال لقد خرج لكم محمد بوجوه لو أ ق س م ت على الله أ ن يسيل الجبال الرواسي لازاله لقد خرج إ ل ي ك م م ح م د ب و ج ه ه لو أ ق س م ت على الله أ ن تزيل الجبال الراس و ي ل أ ز ا ل ه ا ل ا ترون ان ل و ر يشعروا من ي و ب ه ه للموضوع الذي نزل في ه م ق و ل ه ت ع ا ل ى إ ن م ا يريد الله ي ذ ه ب ع ن كمريس أ ه ل البيت و يقوم تطير ا و قد ذ ك ر ت هذه ا ل ق ص ة مهذي ع ح ي مرة و ذ ك ر و ن ع ن و ا ن ه ا عندما نزلت والنبي في بيت ا م سلمه فجلس وعلى اله كساء ي م ا م ي فجمع عليا وفاطمه والحسنين تحت الكساء واخرج يده ما كذا بعد ان ضم الكساء بشماله خرجت يده من تحت الكساء وهو يقول اللهم هؤلاء هم اهل بيتي وحامتي ف أ ذ ه ب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيره تقول أ م س ل م ة فلما سمعته يد هذا الدعاء دسست ر أ س ي في الكساء تبركا ان أ ن ا ل هذا الدعاء فلما أ ح س بي صلى الله عليه وسلم دفعني بيده ي م ن ا برفقي وقال أ ن ت أ م ا للمؤمنين و أ ن ت على خير ي ع ن ي لدينا بيت فخرج إ ل ي ه ن ي ا ت بيت خ ا ص ة فلما ر أ و ه م وعرفو ح ق ي ق ة قال لهم س ي د ه م أ ظ ن ه ا ل عقبو ا ا ل سيد أ و ا ل أ ص أ ح د ه م قال لهم أ ص ب ف ه م والله وهم ي م ك ن بالله ن ا ل ش ك و ل ك ن يشيبونه ما والله لو باهتم محمدا بهذه الوجوه ل م يبق لكم على ا ل أ ر ض مال ولا ورد وقد أ خ ذ و ا ل ع ب ر ة من غضب الله حين يغضب على من يعرف لكم و ي ع ص و ن ه عندما عصاه اليهود فعادوا في سبتهم فمسخهم قرده ا ن ظ إ ل ى القرد لم يخبر له إ ل ى هذه ا ل ص و ر ة جلس امام ش ا ش ة ا ل ت ف ا ز في برنامج صراع البقاء والحيوانات والعالم الاخر وانظر الى شكل ا ل ق د لم تفرقه عن بيرز ولا ن ح ل ولا غيره اختار الله لهم هذه ا ل ص ف ة وعندما نقضوا ح د ه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لم يخاطبهم الا بهذه الصفه اخرجوا الي يا إ ح و ة ا ل ق ر د ة و ا ل ح م ا ز ي ن فخاف مصارى ج ر ا م غضب الله أ ن يحل بهم غضب مثل غضب اليهودي ف إ م ا ان يفسحوا او يمسحوا او يسخروا او يستاصلهم الله من ا ل أ ر ض فتقدم ا ل س ا د ة الثلاث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و ت أ خ ر ا ل ر ح ب وقالوا يا رسول الله إ ن ا لا نريد مباهرتك ان ل له يا الله محمد لم محمد أستغفر يقول إ الضوضاء ا نريد إن مباهرتك كانت في القوم و أ م ر ه م الينا ونحن اهل الفصل فيهم لا نريد مباهرتك انما نريد أن أ ن تحكم فينا والحكم لك فقال ا ل ع و ك م إ ل ى و ا ح د ة من ثلاث إ م ا الدخول في دين الله وإما, وإما فرجعوا الى المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي ورجعت فاطمه بولديها فاجتمعوا الى النبي ومعه بعض من الصحابه فكتب لهم كتاب طويل لا اريد ان اقرا عليكم نصه قبلوا اعطاء الجزيه الف حله في صحراء و ا ل ح ل أ ي ثوب من القماش أ ل ف ح ل ة في صبر و أ ل ف ح ل ة في ر ج ب اي في العالم مرتين مع كل ح ل ة ا و ق ي ة من د ه ب وذروع وسلاح فرضوا بذلك فكتب ل ه ا ل كتاب أ م ا م وقال نصارى نجران لهم ذ م ة الله و ذ م ة محمد ر س و ل الله معنى ا ل ذ م ة اي عهد أ ل م تروا ان الله قد عاد على أ ه ل الكتاب والمشركين فقال لا يرعون في مؤمن إ ل ا و لا ذمه اي لا عهدا ولا ميثاق ف ت س م ي ة ك ل م ة ذ م ة أ ي ض ا ليست انتقاصا بل توثيقا لعهد غير المسلم ف ي ذ م ة المسلم كتب لهم الكتاب وفرض عليهم ا ل ج ز ي ة وقبل أ ن ي ن ص ر ف ط ل ب من النبي أ ن يرسل م ع ه م رجلا من أ ص ح ا ب ه أ م ي ن ا قالوا ن ي د رجلا يقضي بيننا ويستوفي ما استلزمت علينا ولكن يكون أ م ي ن ا أ م ي ن ا حقا فنظر النبي في أ ص ح ا ب ه وقال س أ ر س ل معكم رجلا أ م ي ن ا م ي ن حقا فاستشرف لها عدد من الصحابه اي كل من تمنى لهذه ا ل ش ه ا د ة انه أ م ي ن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أ ب ابا ع ي ي د ة قم أبا ع ب ي د ة إ ن لكل أ م ة أ م ي ن وامين هذه ا ل ا م ة أ ب و ع ب ي د ة ف أ ر س ل معهم ابو ع ب ي د ة يقضي بينهم ويستوفي ا ل ج ز ي ة منهم في كل عام مرتين إ ل ى أ ن يحدث الله بعد ذلك أفرع ا ا ا ل س ي ق عن ه ذ ا الوفد المسمى و ف د ن ج ر ا ن و ا ل م ب ا ه ل ة فهي بنص ا ل ق ر آ ن الكريم و ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة حسمت موضوع الجدل و أ ن الحكم لله وكانت ل إ خ و ا ن ح ن ا و ي ل ندوات ومحاضرات أ ق ر ؤ ه ا ب ا ل أ م س ا ل أ و ل ندوه لا أ ع ي د التلفاز كثير اهتمام ولكن شد ا ت ب ا ه ي ت ا م ه ا فلن أ د ر ي بما بدات ولكن بئس ما ختمت كان حديث م ق ا ر ن ة بين ا ل إ س ل ا م أ و ا ل ع ل ا م و ا ل م ا ن ي ة يديره رجل في هذا البلد الذي يدير برنامج ف ر ك المعلومات أ ظ ن ه الدكتور عمر الخطيب وكان أ ح د ا ل حضور ا ل أ س ت ا ذ مصر عظيم نائب اسلامي ل إ في نيابات س ا ب ق ة ومعه ا ر ج ل آ خ ر الذي يدعو ل ل ع ل م ا ن ي ة اسمه مثل اسم تحضير الجن لا أ ح ف ظ ه كان يشاركهم على برنامج ا ل أ ق م ا ر ا ل ص ن ا ع ي ة تداخل اثنان من بلد من بلدان خارج هذا البلد مع الاسف لم يكن البرنامج رقم هاتف يسمح بالاتصال والتداخل و إ ذ ا كان التداخل في وقته مناسب ما أ ج م ل أ ن جاء اختيار هذا الوحي في هذا اليوم مناسبا لهذه ا ل ن د و ة يقارنون بين الحكم إ س ب ا ل إ س ل ا م و ا ل ع ل م ا ن ي ة حديث لم ي ح ب ه به حديث لم يضع الامور في ن ص ا ق ه ا يقول المدافع او الداعي الى فكره ا ل ع م ا ن ي ه وان ا ل إ س ل ا م لا يستحول في هذا الزمان فيحكم هذه التعددات حاكمه الى البيت يقول ن الإيماني ت البيت س ب البيت الى ي رجل الاسلام إ ي م ن ي ا ل إ اذا حكم كيف س ي ح ت م ي التعبديات كيف س ي ح ت م ي غير المسلمين أ ج ا ب ا ل م س ل ا م ولم يكن و جوابه شاف ب ا ل ن س ب ة لي ل أ ن ه عادي ومرت في تاريخ ا ل إ س ل ا م غير المسلمين الاسلام ل يحكم الناس على تغيير دينهم س ل ا م سطحي سطحي جدا بيت ا ل قصير كانوا يركضون على م س أ ل ة هل يسمح ا ل إ س ل ا م لغير المسلمين أ ن يشاركوا في نظام الحكم كان التوقف والحيره الاسلام اسبعان... الاسلام اسبعان... د و ر في حلقه م ف ر غ ا ل إ س ل ا م مما جلطنا وجلط كل مسلم أ ن ا ل إ س ل ا م ي ي ن ح ي ن نجحوا في الانتخابات لم يكن عندهم إ ح ب ا ب برنامج اسلامي يفعمون به غ ي ر ه قبل أ ن نتقدم إ ل ى أ ي م و ض و د يجب ان نعيد له ا ل ع د العلماني